رسالة قالها جبريل عن الله زالت الغم رسالة قالها جبريل عن الله زالت الغم او جبراهيم خليل الله الوادي مع شبوزا جبراهيم خليل الله الوادي مع شبو زاهر وسجد لله حمد وشكر وبنى الكعبة وبنى الأمم